اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين في <تصفيق> مثل هذه الايام حصلت واقعه وقضيه في ز م ن و ع ه في ن ه ا ه رمضان و هذا ذ ن لان الجماعه في نهايه ا ل ض ا ن محرم ولا يجوز والانسان اذا ا ن عليه أ ن يفر ج من الله إ ل ى الله و ل إليه أ ن ه لا يزال من ا ل ذ ن إ ل ا ب ا ل إ ق ب ا ل على الله و ا ل ت و ب ة من الذنوب هذا الرجل خاف من ا ل ذ ن و خاف على نفسه لعله أ ن يستفزع بقومه ل ي ش ر ع له عند النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يريد ان ي أ خ ذ أ ر ب ع ة أ و خ م س ة من قومه حتى يتقوى ب ه عليه عند يعني النبي الصلاة والسلام ي ت ق و ى ب ق ض ي ة العرض و ا ل ط ل ح و ق ا ل ه قوله وقالوا جريمتك هذه وذنبك هذا ذنب عظيم والرسول صلى الله عليه وسلم حكم على الماعز لما وقع في الزنا من وجهه والزنا جماعه متضره والجماع من هذا ومواجهه وسيرجمك كما رجم ن ا ع ز و خ ف ف و ه وهنا نكمل الخطر معاشر المصلين الصائمين حينما يذهب ا ل إ ن س ا ن إ ل ى غير المتخصص و ي س أ ل المريض ي س أ ل الطبيب وصاحب ا ل م ن ا ي ي س أ ل المهند والواقع ب ق ض ي ة أ م ن ي ة ه يسر من يعلم والواقع ب ق ض ي ة شرعيه ة يسر اي ما هنالك الا إ ذ ا س أ ل ت عقل متخصص أ و رجو كالمهالي ولهذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجل اصيب بجوع ح ب ي ق لراسه فسال من معه ماذا يعمل قال اغتسل فلما اغتسل مات فقال النبي صلى الله عليه و سلم قتلوه قتلهم الله اذا لا تسال ان اهل العلم في القضايا الشرعيه ا ل علمه ولا يجوز ل أ ح د أ ن يتكلم بدون علم فمن فتي بدون علق قرنه الله بالشرك ب ي سبحانه وتعالى بل جعلها اعظم من الشرك ب ن بدلا ن يفتي بغير ع ل م يحلل ويحلل كما يريد قال تعالى ولا ت ق و ل لم ت ص ر و ا السنتكم الكريم هذا حلال وهذا حق ا س ت ك س ر و ا على الله الكريم وقال تعالى قل إ ن م ا حرم ربي الفواحش ما ورد منها م ا ورد هل استحي من و ل والثاني وهو اشد منه والاذن بغير الحق فامكانكم ان ت ش ك الثالث والاثم والبغي بغير الحق الثالث ان تشركوا بالله ولن ينزل به سلطانا الرابع أ ن تقولوا على الله ما لا تعلم ف أ ش د محرمات القوم على الله ب ن العلم ولان ايضا ان ي ت ج ر ر احد في ق ض ي ة البشر و أ ن يتكلم بغير علم هذا الرجل خلقه الموضه حتى كاد ان يكره من ا ل ن ج ي ن و أ ن يخرج منه بموت حار وقال ا ل إ ن س ا ن سينجب هذه قضيه خطيره لكنه تعامل على ن س وذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم الرحيم بهذه الامه الذي جاء ب ا ل و س ط ي ة والاعتداء وبلغ ر س ا ل ة رب ا ل ع ا ل م وما صرح شيئا الا بلغنا عنه فلهل لسنا بحاله لا أ ن نذهب يمنه ولا يسره يتمسك بالكتاب و ا ل س ر ة ونعموا عليها بالزواج تركت ب ي ك م ما ان تمسكتم به لن تظلوا بعد وكتاب الله الحمد محموم وموجود والسنه كذلك محمومه موجود فجاء الرجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم فرد النبي عليه الصلاه والسلام السلام ثم وقف وما اجمل اخواني ان يعترف الانسان بذلك بينه وبين الله وان يبكي على خطيئته وان ينظر الى ذنوبه لان جميع الذنوب ستعرض عنه يا ايها الانسان انك كافر الى ربك كذلك فملاق ما منكم من ا ب د الا سيكلمه ربه ستتكلم مع الله ليس بينك وبينهم حجاب ولا و ا س ط ة ولا تتعذيب النار أ م ا م و ت ه فينظر ايمن منه فلا يرى الا ما قد وينظر عشان منه فلا يرى الا ما قد وينظر الى ا ن ا ر تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق ص د ق ر لنعترف وعليك أ ن تقر بذنوبك بينك وبينك هذا الرجل ل ا يات بلسانه اللهو ل ا كذب ولا احتيال اتى بصديق العباره فاخذ يدور شعر و ا س ه وشعر رؤيته يعني ب ش د ة الهم والمصيبه التي وقع فيها اخذ يجر معيه شعر يجري ويذيبه امام النبي صلى الله عليه و س ويجر شعر راسه فقال يا ر س و ن الله هل يكفي انت توصلت الى ا ن ر ي انساني بالهلاك يعني بالموت والهلاك بمعنى الموت Get off the spot. ومشاكل ا الديون ا في ل ومصر ا ل ا المخطيع ت د ف ي الخطر المقصر ي ع ت د في ت ف ص ي ر المدمن المخدرات ي ع ت د في إ ل م ا ل المحرمات ي ع ت د في الوقوع تقيل على النفس الحق صعب ومره على النفوس لكنه جميل ينهي الامر وينهي ا ل ق ض ي ة فوقف عند النبي صلى الله عليه وسلم واقر بذنبه لعله غفير قال يا رسول واقعت اهلي ا ي ى هؤلاء اخذ ينظر إ ل ى رسول ه ويتوقع ان الجواب سيكون صعبا ومرا ومخيفا وما أ ج م ل احبتي بالله النتيجه بعد ا ل إ خ ت ص ا ر أ ن تتوقع اولا خ ر وصاحب الاختصاص عنده جوار س ا ل يسير قد و ص س ت البعض انه م ر ي ض بالسلطه ف إ ذ ا ذهب إ ل ى المستشفى وصاحب الاختصاص وجد ان ا ل ق ض ي ة آ ل ا م يسير أ و ص د ا ع يسير ويحتاج إ ل ى بعض ا ل م س ك ي ن ا ت و ا ل أ م ك ن ه ويزول الهم والغم ض فنظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم وخالق ا ل ا د ا ك قال هل تجد مراقبه تعجبها هنا سبحان الله كان الهم بانك ح لا رجل ولا سجن ولا طرد من البلد والذين ق ا ص و ا ج م ا ع في نهايه رمضان على ج ر ي م ة الزنا أ خ ط أ ب ق ي ا س فراح ا ل ه م وظهرت اسارير الوجه و ب د أ الرجل في الحوار والمبرور ان يقول نعم يا رسول الله أ ج ل و ق ب ه و ل ي د م نفسه يا لميل قومه يستنفذ لكن الغني ص ر ي ح بمعنى الكلمه ا ل ص ر ا ح ما راى انسان به ولا مره نفسه بقضيه اخرى فقال يا رسول الله لا أ ج د وقبه ا ع ت ق و ى أ ع ط ا ه النبي صلى الله عليه وسلم خ ا ص و م شهرين متدافعين اي وقوته صريح وما أ ج م ل ا ل ص ر ا ح والاعتراف فقال يا رسول الله ما وقعني فيما وقعني ولكن هذا ا ت ف ق ه ب ا ل س ي ا و ي م ك ن م ان يصاحب بلا او صاحب ا ل ع و ي ج ع ب السياق أ و صاحب ق و ة في ا ل ش ه ر ولا يستطيع أ ن يتمادى كنفسه فقال ل الصور لا تستطيع قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلف كان و م ع ن ستين مسكين تقريبا ً خ م س ة عشر صاع من البر أ و الشعير أ و ا ل أ ر ز الجماده و الزبيب او, أو, أو التمر ومعنى قال لا ا ل س فقال ه النبي صلى الله عليه وسلم إ ج ل س إ خ و ا ن ي يوجد بالمجتمع اناس ي و ر ط و ن في ق ض ا ي ا ولا يساعدونك في الحل يعني م ا يعطيك شيئا من ن ف س ر لحل قضيتك وهؤلاء فيهم ا ل أ ج ر اعظم اعظم, أعظم. ل ن المسكين أ خ ر ق لا يستطيع أ ن يتصرف ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم السائل على ا ل ا ر م ة والمسكين كالمجاهد في سبيله م ا خف كالمجاهد واحسنه قال كالصائم الذي لا ي ح ض ل والقائم الذي لا يفطر أ د يعجب بعض اخوانك أ و اقاربك أ و ا ن ا ء ع م ل وقع في القضيه ولا يساعد في ا ل حل في ا ل ح ل في ه ان يكون على عاد فعليك أ ن ت ت ح م لهؤلاء و ت ح ت س ب ا ل أ ج ر ف ه من الله سبحانه وتعالى فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجلس ف ك ا ن و ا مهددون عن الكره فادراهم الله وما أ ج م ل أ ن ي أ ت ي ا ل إ ن س ا ن ل ت ج ر ي ج كربه ولعمل خلل الغني بماله صاحب الكلمه بكلمه وصاحب الجاه بجانه ادخل السرور على ا ل إ خ و ا ن جاء غني ب م ج ت م ي طعام زد ميل للطعام جاء به و و م ع ه ب ي ن ا م ي ه ا ل ن ب ي صلى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل ب ت ه م هو ا ل ي ي ن ب ب ت ه م ه الذي يكونوا س ه و ا ل ذ ل ا س م و الذي ن ا ه م ه الذي ن ا ه م ه الذي ك و ن ا سببتهم هو ا ي ك و ن سببتهم هو الذي ي ك و ن ا سبببتهم ا ل ي ي و ا سبببتهم هو الذي ا س ب ه م و الذي يكونوا ت الذي ك و ا ه م و ا ل ذ ل ي ك و ا س ب ب ب ت ه الذي يكونوا س ب سليبا سنين فقام الرجل ولما اعتذر الطعام و أ ص ب ح بينه البيت اخذ ينظر إ ل ى الطعام وينظر الى النبي عليه الصلاه والسلام ت م ن ى ان يتكلم لكن ماذا سيكون قد قال يا رسول الله ماذا أ ع م ل بالطعام قال أ ف ع م ستين لستين فقال يا رسول الله أ و ع ى أ ف ق ر مني والله ما بين ل ا ب ت ي ن يعني م د ي ن ة ما بين شمالها وجنوبها وشرقها و أ ر ض ه ا برجل افقر مني فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وما أ ج م ل إ خ و ا ن ا ل ربي والمحقق والاب وصاحب ا ل ه و والمكان ان يبتسم ويدخل السرور فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبعر قل ا ع ل م و ف أ خ ذ الرجل هذا ا ل م ك س من الطعام وحمله على ر أ س ه فخرج و إ ذ ا بقوله الناس ينتظرونه ليسمعوا ا ل ح م ويتهياوا لرجل ف ق ا ل له ماذا أ م ر رسول الله بك ف ق ا ل جئتكم من عندي ارحم صلى الله عليه وسلم اسال الله ان يتعلم واياكم ممن يجد ح و ا ويشرب ع منه شربه هنيئه لا ينظر بعد هذا جئتكم و من عند ارحم هذا الحديث عشره ا ث ن ا استنبط من ق و ا ئ د ه أ ح د العلماء وخرج عن ب أ ل ف بابه ولعلي ان اذكر لكم ف ا ئ د ة واعده بينها من القيد والموت يقول القيد هذه الصوره الاولي حاول ان تنتقل بها الى السماء في يوم العرض يوم القيامه يوم ا ل ق ي ا م ة الناس يقسمون إ ل ى ذاته احسن مؤمنون جعل الله ا جميعا منهم وكفار و م ل ا ج م الكفار يساقون إ ل ى ذاته ويبقى ا ل م ن و فيثبت الله العبد المؤمن الذي اقر بذنوبه في الدنيا وعشره منها وثابه فيقول الله من للملائكه ن ولكن الله ما أوه هاي قال يا كان هو يامر بالله ع ل ي ه ل م ش ا ك ل وقال يا عبدي سترت عليك الدنيا ولهذا الناس مائل ستين الله لو كانت دروب ه ا ئ ع لا جلس بابنا ف الجوال لكن الله أ ج م ي ن ا ل س ك ت قال يا عبدي سترت عليك الدنيا وانت ه ن السجن المشكله اليوم و النار ماذا قال وتجاوزت عنك فيفرح فرحا م ا فلما ذبح واراد الذهاب الى الجنه بل السيئات م ه ي ت قال الله له وحولت سيئاتك إ ل ى حسن عندك مليون من السيئات أ ي خ و ل م ن هذا ا ل خ م ر و أ ي ك ر م م ن هذا ا ل خ م ر و ل هذا الامر ي ق ك ان ل ا م ر يقول ل ان ه ل ا م ر و ل لك هذا ا ل ا ر ب ق و ل لك ان ه ل ل ل ن ه ل ا م ن ج و ل ا م ن ج م ن ي ق ل ك ان ل ا م ر ي ف ل م ان و ل ل ه ا ل ا م ر ي و و ص ل إ ل ى م ان ا م ر ا ل ج ن ة ق ا ل ا ل ل ا ل م ل ا ئ ك ة ومع صحيفه الذنوب تحولت إ ل ى حسنه قال ا لك أ ر ج ع و ن ي الى ربي فرجع الى ربي انني ذ ن و ب من الكبائر ل م ت ذ ر ه ا غير ذ ل مثل هذا الرجل قبل قليل خائف و ا ل آ ن طمع في الطعام هذا أ ب د ا يبعد عن كبائر ذنوبه حتى تتحول الى حسن ف ر ح ك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت ن و ا ج ل ه م ت ع د م ن لقضى عدد ا ل ل م ثم قال اقراوا اني شئتم الا فأولا من تب وامن عددا صالحا هؤلاء الذنوب التي وقعوا بها كمال الذنوب اعظم ا ل ك ر ا م الشرك والنس والزنة هذه الدروس تتحول إ ل ى حسنات يوم ا ل ق ي ا م ة بشرط ا ل إ ق ر ا ر والاعتراف إ ل ا من ت ا ل وعمل آ عملا صالحا أ ا و ل ئ ك يبدل الله سيئات الحسنات وكان الله غفور ب ا ر الله و ي ر ك م في ا ل ق ر آ ن العظيم ونفعني واياكم بما فيه من الايه ا ل م ل م ن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 و ا ل ص ل ا ة والسلام على من ل نبي بعده ا ا بعد في الحديث الصحيح وانتم ان تركزوا على هذا الحديث وعلى عظمته صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله كتب الذي قام بعمل كتابه ان الله كتب كتابا بيده فان من هذه المركزات هو الذي كتب الكتاب وكتبه بيده وهو عنده ف ع م يجعله عند احد المنافسه ولا ا ن ب ي ا ولا ا ن ز ل ه في كتاب عنده سبحانه وتعالى فوق العرش يا ا ي و ك ت أ م ل إ ن الله كتب ك ت ا ب بيده عنده فوق العرش قبل ان يخلق السماوات يعني قبل أ ن يخلق ا ل ان يخلق قبل أ ن يخلق ا قبل اتنو ما هذا الكتاب إ ن ه أ ع ظ م كتاب و أ ش ر ف بيان للقلوب التي تعقل ه ن ه هذا الكتاب, الكتاب إ ن رحمتي سبقت غضبي إ ن رحمتي سبقت غضبي فهو الرحيم سبحانه وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء كل شيء ولهذا عن كي لا تجلس من رحمتنا ا ولا تقلق من رحمتنا والله من الذنوب العظام ان تقول ان الله لا يغفر للصائمين ولا يرحم عباده من ذنبه وهذا ا من سوء الظن بالله سبحانه وتعالى فاحسن الظن بربك مهما بلغت ذنوبك والله لو بلغت الذنوب من الارض الى ا ل س م ا ثم لقيت الله لا تشرك به شيئا ل ت ح و ل هذه الذنوب الى حسن تاكد من قول لا اله الا الله و ج د التوحيد ج ش ك الايمان والعمل الصالح خ ا ص ة ب ع ش ر ه هذه الايام يعني أ ش ر ف الايام و أ ش ر ف الليل في هذا ا ل ا س ب و ل باذن الله ليله واحده تعادل عباده أ ر ب ع ه اثنين سنه أ ر ب ع ه اثنين سنه أ ض ر ب اربعه اثنين بعشر سنوات يعني هنا المئه واربعين س ن سنة تجد أ ن ك تتعدى ب م ر ك ه هذا العمر تتعدى ا و ك الذين عبدوا الله ا ل ا ب السنه ت أ ت ي يوم القيامه باعمال ق ل ي ل ة لكن بحسنات ض ع ي د بحسنات ب مضاعفه وحسنات ك ذ ي ر ذلك ق ب ل الله ي م ت ي ه مني ش ا ن والله واسع أ خ ي الكريم ايعقل بك وانت العاقل ان تضيع هذه الليالي أ م ا م ا ل ق ر و ب ا ت او في الاسواق او المناسبات او الذهاب الرياء لا والله فشد عن ساعه ولهذا النبي ل ى ا ن ل ه عليه وسلم لما و ن ع ي م ج ه قال أ ن ا من مشملين الجنه نحن قال ا ل ص ح ا ب ة نحن و ش م ل و ن قال ق و ل و ا إ ن شاء الله فشمل بقيام الدين وشمل بالصدقه وشمل بالعفو وشمل ب س ن ة الرحم وشمل بكثره ا ل ي ك ر و ا ل س ت غ ا ر أ ا ك ث ر من لا إ ل ه إ ل ا الله اللهم اني تعبدون تحب العفو و ع ن م أتغل <تضح> الله ولكن أ و ي و من عمل الصالح و أ ن د ه ا من نفسك حياتك ر ت ق د ر و م ا أ ترى كمان ل ت ق د ر ا ل ت ك خ ي م وتعليم ا ل ليلتك حياتك ح ي ا من ا ق ب ل ان ي ق ب ان يقبل ان يقبل ان يقبل ان ي ر ب ل ان يقبل ان يقبل ان يقبل ان يقبل ان يقبل ان يقبل ان يقبل ان يقبل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 やられてるんだ。<音楽> 「ありがとうございました」